Bürde Hırka Kasidesi Kem ceddelet kelimatullahim min cedelin fihi ve kem hasamal burhanu min hasmi kafaak bil ilmi fil ummi mu'cizatan fil cahiliyeti ve't ta'dib fi'l yutmi 9. bölüm Allah'tan celle celaluhu mağfiret ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat dileme hakkında Hadamtuhu bi medihin astaqil bi ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدان ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أضعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم ومن يبيع آجلا منه بعاجله يمن له الغبن في بيع وفي سلم إن آتى ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو اوفل خلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فظلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه او يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدايحه وجدته خير الغنا إن الحياة يمت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت. يدا زهير بما على 10. bölüm münacat ve ihtiyaçları arz etme hakkında. Ya ekrem el halı mali, men aludu bi, siva kendi hollul el hadith el ammi, ve lan yızyıq Rasulullah jahuk bi, ıdil kerei mutjalla bismil el mantqmi, fîn min juzuk el dünyâ bızrretha, ve min elülumk <gülüyor> elma el loh ve ya nefs la teknazi min zelle el إن الكبائر في الغفران كالمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وجع الرجاء غير منعكس لديك وجع الحساب غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذى لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ما رنحت عذابات البان ريح صبا، وأضرب العيس حاد العيس بالنغم،